أي رسول الله أي رحمة للعالمين أي رسول الله أي رحمة للعالمين ما سات ما رحب أي ما مرحبا أرحبا مرحبا اي مهبتي أي ما أهبتي روحو المين دينك أي قلاي ذو المير يا وراني تبون بما مستغ قطب خاني يا وراني تبون بما مستغ قطب خاني جيان اي رسول الله ارى أي رحمه للعالمين اي رسول الله ارى اي رحمه للعالمين مرحبا ستمرحبا اي ما بهتي روحول امين مرحبا ستمرحبا اي ما بهتي روحول امين والضحى واسفي جمالي تو يا اي خير البشائر والضحى واسفي تو يا اي خير البشر نرجزيت سا ودريلا يا ري ما زاغ نار جزيت ودليرة يا رماز قلب صياح أي رسول الله أي رحمة للعالمين أي رسول الله أي رحمة للعالمين ما أرحبا سات ما أي ما أهبتي مرحبا سات مرحبا أي ما هبتي روح لني